Thank you add them عدسان والمية في بلادي على عكس ما يجري النيل عدسان يا صبايا والعاش العسابي عدسان والمية في بلادي على عكس ما يجري النيل والنخل العالي بالز الاطِ زلي إننظرطي والز الاط زلي واللي حسكابس والريح حلاط بخين اللي حابس كابس واللي حلااط بخيل انا كنت امبارح خيال واليوم ده صباح تعالي انا كنت يا حبيبي اشفيني اشفد لي قلبي جلا o <laughs> شو كني فريت خطاوين بالليل بيضوي الانا دي في العشوك كني فريت خطاوين بالليل بيضوي الانا و صبابة والمنبع دهر النيل حوالينا قلوب حبابة ومعانى العرب دليل والشمس دي تصب صبابة والمنبع ده نهر النيل وينلاموا علينا يلوموا مالهمش علينا سبيل ماه شوق اللي عشمه له وشوق الورد أصيل ماه شوق اللي عشمه له وشوق الورد